الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عند نهاية الآية السابعة والستين بعد المئة من سورة البقرة وكانت حول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن قوله تعالى يريهم الله أي من رؤية البصر ويحتمل أن يكون من رؤية القلب أعمالهم أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت لهم بها النار وقال بعض العلماء هي الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة ثم قال إن الحسرة هي أعلى درجات الندامة على شيء فائت وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد انقطع وذهبت قوته كالبعير إذا عي وقيل هي مشتقة من حسرة إذا كشف. ومنه الحاسر في الحرب الذي لا درع معه اما قوله تعالى وما هم بخارجين من النار فهو دليل على خلود الكفار فيها فتح الله عليك يا ولدي والان نستطيع ان نواصل اللقاء مع مولانا الامام فهي بنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله والله لا, لا إله إلا الله والله ألا حيوه ولا قوة إلا إلا العظيم والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وفيه اربع مسائل الأولى قوله تعالى يا أيها الناس قيل إنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الانعام واللفظ عام والطيب هنا هو الحلال فهو تأكيد لاختلاف اللفظ وهذا قول مالك في الطيب وقال الشافعي الطيب المستلذ فهو تنوية ولذلك يمنع اكل الحيوان القذر وسيأتي بيان هذا في سورتي الانعام والاعراف ان شاء الله تعالى المسألة الثانية قوله تعالى حلالا طيبا وسمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه قال سهل بن عبد الله الناجات في ثلاثة أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عبد الله الساجي واسمه سعيد بن زيد خمس خصال بها تمام العلم وهي معرفة الله عز وجل ومعرفة الحق واخلاص العمل لله والعمل على السنة واكل الحلال فان فقدت واحدة لم يرفع العمل وقال سهل ولا يصح اكل الحلال الا بالعلم ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من ست خصال الربا والحرام والسحر وهوس من والغلول والمكروه والشبهة المسألة الثالثة قوله تعالى ولا تتبعوا نهي خطوات الشيطان قال الفراء الخطوات جمع خطوة وخطوة بمعنى ما بين القدمين وقال الجوهري وجمع القلة خطوات وخطوات وخطوات والكثير خطا والخطوة بالفتح المرة الواحدة والجمع خطوات وخطاء مثل ركوة وركاء قال امرؤ القيس لها وثبات كوثب الضباء فواد خطاء وواد مطر المسألة الرابعة قوله تعالى إنه لكم عدو مبين أخبر تعالى بأن الشيطان عدو وخبره حق وصدق فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم وقد أمر الله تعالى بالحذر منه فقال جل من قائل ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ومثله في القرآن كثير وقال عبد الله بن عمر إن إبليس موثق في الأرض السفلى، فإذا تحرك فإن كل شر في الأرض بين اثنين فصاعدا من تحركه وخرج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري وفيه وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله وقال فيه حديث حسن صحيح غريب والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ثم يسوء سوءا لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه وسؤته فسيئة إذا أحزنته فحزن قال تعالى سيئت وجوه الذين كفروا وقال الشاعر إن يك هذا الظهر قد ساءني فطالما قد سرني الدهر الأمر عندي فيهما واحد لذاك شكر ولذاك صبر كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنا إلا قوله بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء صدق الله العظيم فإنه منع الزكاة فعلى هذا قيل السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه حد حفي عن ابن عباس وغيره والله تعالى أعلى وأعلم وقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون طال الطبري يريد ما حرموا من البحيرة والسائبة ونحوها مما جعلوه شرعا والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم وفيه سبع مسائل الأولى قوله تعالى وإذا قيل لهم يعني كفار العرب وقال ابن عباس نزلت في اليهود وقوله تعالى اتبعوا ما انزل الله اي بالقبول والعمل وقوله تعالى قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا الفينا اي وجدنا وقال الشاعر فألفيته غير مستعتب وذاكرن الله إلا قليلا المسألة الثانية قوله تعالى أولو كان آباؤهم الألف للاستفهام وفتحت الواو لأنها واو عطف عطفت جملة كلام على جملة لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون فقرروا على التزامهم هذا إذ هي حال آبائهم وقال علماؤنا، وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد ونظيرها في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا صدق الله العظيم وهذه الآية والتي قبلها مرتبطتان بما قبلهما وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بارائها السفيهه في البحيرة والسائبة والوصيلة فاحتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم في ذلك وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في دينه فالضمير في لهم عائد عليهم في الآيتين جميعا المسألة الثالثة تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية وهذا في الباطل صحيح أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر المسألة الرابعة التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة وعلى هذا فمن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر في معجزته يكون مقلدا وأما من نظر فيها فلا يكون مقلدا لقد أفاض الإمام في الشرح وأجاد يا أبي إلا أنه ذكر بعض ألفاظ لم أفهمها ولا أظن أنني سمعتها من قبل أعرف ما تقصده يا ولدي فأنت تسأل عن قول الإمام سائبة وبحيرة ووصيلة أليس كذلك؟ بلى يا أبي السائبة يا بني هي الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو نحوه وقيل هي أم البحيرة كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى تموت فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعا وبحرت أذن ابنتها الأخيرة فتسمى البحيرة عرفت الآن السائبة والبحيرة فماذا عن الوصيلة؟ الوصلة يا ولدي كانت في الجاهليه هي الشات تلد سبعة أبطن من الإناث فإن ولدت في الثامنة جديا ذبحوه لآلهتهم وإن ولدت جديا وعناقا أي أنثى قالوا وصلت أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها ولا تشرب لبنها النساء وجرت مجرى سائبة